يقول المؤلف رحمه الله قوله تعالى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى أظهر الأقوال عندي في معنى هذه الآية الكريمة أن الكفار اقترحوا على عادتهم في التعنت آية على النبوة العصا واليد من آيات موسى وكناقة صالح واقتراحهم لذلك بحرف التحضيض الدال على شدة الحظ في طلب ذلك في قوله لولا يأتينا أي هل لا يأتينا محمد بآية كناقة صالح وعصا موسى أي نطلب ذلك منه بحض وحث فأجابهم الله بقوله أولم تأتهم بينه ما في الصحف الأولى وهي هذا القرآن العظيم لأنه آية هي أعظم الآيات وأدلها على الإعجاز وإنما عبر عن هذا القرآن العظيم بأنه بينه ما في الصحف الأولى لأن القرآن برهان قاطع على صحة جميع الكتب المنزلة من الله تعالى فهو بينة واضحة على صدقها وصحتها كما قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وقال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وقال تعالى قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين إلى غير ذلك من الآيات وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية على هذا التفسير الذي هو الأظهر أوضحه جل وعلا في سورة العنكبوت في قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون فقوله في العنكبوت اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم هو معنى قوله في طاها أو لم تاتهم بينه ما في الصحف الاولى كما اوضحنا والعلم عند الله تعالى ويزيد ذلك ايضاح الحديث المتفق عليه ما من نبي من الانبياء إلا اوتي ما آمن البشر على مثله وإنما كان الذي اوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وفي الآية أقوال أخر غير ما ذكرنا قوله تعالى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قد قدمنا في سورة النساء أن آية طاعها هذه تشير إلى معناها آية القصص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 لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل قوله تعالى قل كل متربص فتربصوا أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يقول للكفار الذين يقترحون عليه الآيات عنادا وتعنتا كل منا ومنكم متربص أي منتظر ما يحل بالآخر من الدوائر كالموت والغلبة وقد أوضح في غير هذا الموضع أن ما ينتظره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمون كله خير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 وقوله ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء الآية إلى غير ذلك من الآيات والتربص الانتظار قوله تعالى فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار سيعلمون في ثاني حال من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى أي وفق لطريق الصواب والديمومة على ذلك وأمر نبيه أن يقول ذلك للكفار والمعنى سيتضح لكم أن مهتدون وأننا على صراط مستقيم وأنكم على ضلال وباطل وهذا يظهر لهم يوم القيامة إذا عاينوا الحقيقة ويظهر لهم في الدنيا لما يرونه من نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى الذي ذكره هنا بينه في غير هذا الموضع كقوله وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا وقوله سيعلمون غدا من الكذاب الأشر وقوله ولتعلمن نبأه بعد حين إلى غير ذلك من الآيات والصراط في لغة العرب الطريق الواضح والسوي المستقيم وهو الذي لعو جاج فيه ومنه قول جرير أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم ومن في قوله من أصحاب قال بعض العلماء هي موصولة مفعول به لتعلمون وقال بعضهم هي استفهامية معلقة لفعل العلم كما قدمنا إيضاحه في مريم والعلم عند الله تعالى بهذا أيها المستمع الكريم نكون قد أتينا على نهاية تفسير سورة طه، وتكون لقاءاتنا القادمة بإذن الله في تفسير سورة الأنبياء فإلى لقاء قادم يجمعنا بكم نستودعكم الله